أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِجِ هُنَّمَا يَصْلَوْنَهَا وَوِيلٌ لِّلْقَرَاءِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أندادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية, سرا وعلانية من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال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 الانسان لظنوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد لاصنا رب إنهم أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن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 الناس تهوي إليهم وارزقهم, وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يطفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 ما ما يؤخرهم يوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم لا يرتد اليهم غضهم واسئلتهم هوا وانذر ما سيوم اتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فأقولُ ال الذي نَظَوَمُ غَبم بَن قِم إلَ أَجَرٍ قَربٍ نُج بدعع وَكَ وَناتب يعصُ أَلَ تَكُ أَق صَتُ منِ قَبَل مَالَكُم وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَ اللهُ بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ لَمْثَالًا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا إن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرسوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابينهم طَيَّانٌ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا اكْتَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاءٌ لِلنَّاسِ ما هو إله واحد وليذكر أولا الباب